هل يجوز الزواج بمراحة ثانية دون علم الأولى بحيث يكون مقر سكنها بعيدا عن سكن الزوجة الأولى قد أجاز الله تعالى للرجل أن يزيد على الأولى إلى غاية أربعة أربعة نسوة يقول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة واربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أما ملكت إيمانكم ذلك أبنى أن لا تعود اشترط العزل وأن لا تكون الثانية على حساب الأولى في النفطة وفي غيرها من الأمور ومن حسن العشرة تبالو الثقة بين الزوجين وأتمن كل واحد منهما على الآخر في ماله وعرضه وفي سائر شؤونه وتأسيسا على ذلك فالأولى عليه أن يخبر زوجته بما هو قادم عليه سواء أيدته أم ولا يشترطه في صحة الزواج لكنه أحسن مما إذا تزوج من غير, من غير علمها وفي كل الأحوال إذا تم له الزواج بالثانية فإن زواجه صحيح ومشروع وتترتب عليه كافة آثاره والعلم عند الله